وبعد نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء وتقبلوا أطيب تحية من أثير الحجاز المملكة العربية السعودية جدة جوال رقم 055-430-2661 دولة الكويت 6745441 الوكلاء الحصريون بدولة الإمارات العربية المتحدة مكتبة وتسجيلات الاستقامة جوال رقم صفر خمسة وهذا محدثكم سعيد حسن استودعكم الله وعلى أمر اللقاء بكم وكل عام وأنتم بخير. Wa subhanallahi bukratan wasilan wa sallallahu ala Muhammad wa